اللهم ارحم أمة محمد رحمة مشاملة تعز فيها أوليائك وتنصر جندك وأحبائك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إنا نسألك باسمك الأرض الذي إذا دعيت به أجبت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 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللهم أكبر اللهم أكبر لا إله إلا الله سو سو أقيموا صصوفكم واعتدلو سووا صصوفكم ولا تختلفوا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 فَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ الْمَوْتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُونَ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 أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 <polarization> Allah <inequity> Allah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 صلى طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اذْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاهَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُتَ وَجْرُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَتِهِ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين, والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَتَبْتَ أَقْدَامَنَا وَتَبْتَ أَقْدَامَنَا وَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وقتَلَ دَاوُودُ جَنُودَهُ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَأَعْلَمَهُ مِنْ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم قت تلو ولو شاء اللهم قت تلو ولكن الله يفعل ما يريد الله سمع الله لمن حمده. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السر والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين